إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا إي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 انقذ فِيهِ في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فَلَا بِالْتَسْنِينِ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ بَجَتْ عَلَى قَدَرِيَ يا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَى فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا لَقَافُو أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحينا إلينا أن العذاب على من كذب واتوّل قالت فمن ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطاك كل شيء خلقه ثم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 وأنزل من السماء ما فأخرجنا فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئلن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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا طَال مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فتولى فرعون فجمع كيله ثم أتا قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم بأتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ تُلْقِي وَإِنَّمَا نَحْنُ الْأَلْقَاهُ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تسعى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 قالوا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب لكم ولا أصلب لكم في جذوع نخل ولا أَشَدُّ لأي ناء أشد قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بنا ربنا ليُغفر لنا خطايانا، ليُغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما، فإن له جهنم. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِي بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا يا بَسَّنْ لا تَخَفْ دَرَكًا وَلا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا ذَنِي إِسْرَائِي لَقَدْ جئناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ولذل عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوان وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعامل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا هم من لا اوذارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلّوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم, ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها فنبدتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا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 وعنك الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما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 فسجدوا إلا إبنيس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن لكما من الجنة فتشقى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 قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفضا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي، ولعذاب عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت مر عببك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعلب به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.